بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا صدق الله العظيم Tämä يا قدنا في عهدي No <laughs> بالخير <tiedad> <tiedad> Puhu! Oh, oh, oh, oh, oh.